مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا جمع زلو حلا يا حبيب الله أطاك أنت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر أنت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر زادي همي والسهار من هواك ومن غلاك لا من من لا درى بصواب ما براء من لا بصواب ما براء لو تباع وتشترى كان انا أول من شراك لللزوم ولغراض من عفيف الى حراض ليلزومو لغرض من عفيف لا حراض من وقف لي قلت راح وانزح وراك حاجتي يابينها مري ويني وينها حاجتي يابينها مري ويني وينها عينها ودينها تهلك العشق هلك لو صاتوا لا خبر يا معين اللي صبر لو صاتوا خبر يا معين اللي صبر والله اني في خطر. منك وتعبني هواك المحبة هو الهواء جرحها ما له دواء، المحبة هو الهواء جرحها ما له دواء، ليتني وانت سوا غصبي عن هذا وذاك عنك قلبي ما سلا يا هواي من الملا عنك قلبي ما سلا يا هواي من الملا المحبة والغلاء لك ما هي لحد سواك يا حبيبة تعبتني فالهوا عذبتني يا حبيبة تعبتني الهواء أذبتني أقبي ما ولاتني صار قلبي في رجاك قلبك يا حبيبي مرني ما سرني يا حبيبي مرني شف غرامك ضرني من جمالك من حالك راحت القلب عنا عندي مرض عشيا راحت القلب عنا عندي مرض عشيا كل ما في بها ما توصل مستواك كل ما عجب في بها ما توصل مستواك